قال الامام ابن الجزري رحمه الله تعالى يقول راجي عفو رب سامي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد واله وصحبه ومقريء القران مع محبه وبعد ان هذه مقدمه فيما على قارئه ان يعلمه اذ واجب عليهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا ما خارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات محرر التجويد والمواقف ومن الذي يرسي ما في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائي انثى لم تكن تكتب باب مخارج الحروف مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر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 والضاد من حافاته اذواليا لضراسا من أيسار او يمناها واللام ادناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراي دانيه لظهر ادخال والطاء والدالوه منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى والظاء والذل وثال العمياء من طار ما ومن بطن الشافه فالفا معطرة الثنايا المشرفة للشافتين الواو باء نيمو وغنّة مخرجها الخيشوم باب صفات الحروف صفاتها جهر وارخ مستافل منفاتيح مصماته والضد قل مهموسها فحثه شخص ساكت شديدها لفظ اجد قاط باكت وبين رخو والشديد لن عمر وسبع علم خصا ضبط قض حاصر وصادوا ضاد طاء ظاء مطباقه وَفَرَّ مِنْ لُبِّ الحُرُوفِ المُذْلَقَةِ صَفِيرُهَا صَادٌ وَزَايٌ سِينُ قَلْقَالَةٌ قُطْبٌ جَادٍ وَاللِّينُ وَاوٌ وَيَاءٌ سُكِّينَا وَمَفْتَحَا قَبْلَهُمَا وَاوٌ وَالْانْحِرَافُ صَحِيحًا فِي اللَّامِ وَالرَّاءِ وَبِتَكْرِيرٍ جُعِلَ وَالْتَافَ الشِّينُ ضَادٌ لِاسْتِطَالِ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 وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكمالا من غير ما تكل في باللطف في النطق بلا تعس فيه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه باب في ذكر بعض التنبيهات فرقيقا مستافيلا من أحرفي وحاذيرا تفخيم لفظ الآلفي وهمزا الحمد أعوذ إهدينا الله ثم لا مال الله لنا وليأتا للطفوة على الله ولض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 وَحَ حَصْ حَصَا حَطَّ الْحَقُّ وَسِينا مُسْتَقِيمٍ يَسْطُو يَسْقُو بَابُ الرَّاءَاتِ وَرَقِيقُ الضَّاءِ إِذَا مَا كُسِرَتْ كَذَاكَ بَعْدَ الْكَسْرِ حَيْثُ سَاكَنَتْ إِن لَمْ تَكُنْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلَا أَوْ كَانَتِ الْكَسْرَةُ لَيْسَتْ أَصْلًا والخلف في فرق لي كسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخم من لامانين اسم الله عن فتحي نوضا منك عبد الله وحرف لاستعلاء فخم وحصوصا لطباق أقوى نحو قانا والعصا وابيني الإطباق من آحطه مع باسقتا والخلفوب نخلقكم واقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمتا والمغضوب ما ضاللنا وخلي صنف تاحا محذورا عسا خوف اشتيباهه بمحذورا عصا وراعي شدة بكاف وابتا كاشركيكم واتاتا وفى فتنه واوالي مثل واجنس انساكا ادغم كاق ربي وابلى فِي في يوم مع قالوا واهم واقل نعم سبحه لا تزق قلوب فلتقم باب الضاد والضاء والضاد باستيطالات ومخرج ميز من الضاء وكلها تاجي في الضعن يظل الظهر عظم الحفظ أي وانظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاشو واضو كظم ظلاما اغلو الظلاما ظفرين تاضر ظما أظهر ظنا كيف جاو عد سوا عيضينا ظل النحلي زخروف سوا وَظَلْتَ ظَلْتُمْ وَابِرٌ مَنْ ظَلُّوا كَالْحَجَرِ ظَلَّتْ شُعَارًا ظَلُّوا يَظْلَلْنَا مَحْضُورًا مَعَ الْمُحْتَضِرِ وَكُنْتَ فَضًّا وَجَامِعًا النَّاظِرِ إِلَّا بِوَيْلٌ هَلْ وَأُولَا نَظِرُ وَالْغَيْظُ لَلْرَّعْدُ وَهُودٌ قَاصِرَةٌ وَالْحَظُّ لِلْحَظِّ عَلَى الطَّعَامِ وفي ضمين الخلاف سامي وان لا قايا البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنات من نون ومن ميم إذا ما شدد وأخفيا الميم إن تسكن بغنات اللذا باء على المختار من أهل الآذا وأظهرها عند باقي الأحروف واحذر لا داواو وفاء تختافي باب احكام النون الساكنه والتنوين وحكم تنوين ونون يلفاء اظهار لدغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق اظهر والداغم في اللام والر لا بي غناه لازم وأدغي من بغنات في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحور في ذا باب المد والمد لازم وواجب آتا وجائز وهو وقصر تابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حاليني وبالطوري يمد، وواجب إن جاء قبل همزتي متصلا إن جميع بكلمتي وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا باب معرفة الوقف والابتداء وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفات الوقوف والابتداء وهي تقسم اذا ثلاثه تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق او كان معنى فابتدي فالتام فالكاف ولفضا ثمنا إلا رؤوس الآي جوز بل حسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويدا قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سابب باب المقطوع والموصول وعرف لي مقطوع وموصول واتا في المصحاف الإيمان فيما قد أتا فاقطع بي عشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا وتعبدوا يا سينا ثاني هدلا يشركنا تشرك يدخلا تعلوا على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح اصل وعما نوقطاع مما بيرو من النساء قل فلمنافقين ام من اسست حصلت النساء وذبح حيثما والام المفتوح كسر انما للنعام والمفتوح يدعون مع وخلفوا فولا فالي ونحن واقعا وكل ما سألتموه واختولف ردوا كذا قل ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضتو مشتاهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت تنزيل شعارا وغيرها صيلا فاينما فأينما كالنحل صلوى مختلف في الشعار الأحزاب والنساء صف 114. واصل فإن لمهدى أن لن نجعلا لا تحزنوا تاسوا على حج عليك وقطعهم عَمَّنْ يَشَاءُ مَنْ تَوَلَّى يَوْمَهُمْ وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَأُولَى تَاحِينَ فِي الْإِيمَامِ صِلْ وَوْهِلًا وَوَزَنُوهُمْ وَكَالُوهُمْ صِلِي كَذَا مِنَ الْوَيَا وَهَا لَا بَابُ باب التاءات ورحمة الزخرف بالتاء لا رافروا منه دكاف في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهم معا اخيرات عقود الثانهم لقمان ثم فاطر كالطوري عمران لعنت بها والنوري وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان فاطري كلا ولنفان وأخرى غافري قرات عين جنات في وقاعة فطرت باقية وبنات وكلمة أوسى قال عرافي وكل ما جمعا وفردا فيه بالتاء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 أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يغفر بالراشد والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واليه